وعاد وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون في فرعون وهامان ولقد جاءهم يَنَاة فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ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 انما في ذلك لاايه للمؤمنين اقموا حي الىك من الكتاب واقم الصلاه واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر